أربع استمع إلى العبارات بآعدها ثم اكتبها في دفترك واحد مسجد آية صوفيا الكبير اثنان قصر توب كابو. ثلاثة مسجد السلطان أحمد أربعة برج غلطة 5 مضيق البوسفور القصر المغمور 7 برج العذراء